إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على منع عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أموالكم عذبكن الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن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 ولن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون